بسم الله إليك بقي اظن مسألتان بالنسبة للمأموم حين يسمع هذا الدعاء ماذا يقول والمسألة الثانية هل يشرع للمأموم أن يمسح وجهه بيديه بعد الانتهاء من هذا الدعاء نعم هاتان مسألتان الأولى في دعاء القنوت في الوتر في صلاة الجماعة يشرع الإمام أن يرفع صوته بهذا الدعاء يسمع المأمومين وهم يؤمنون على ما يدعو به. فإذا قال اللهم مهدنا في من هديت ويقولها بصيغة الجمع لأنه يدعو لنفسه ولمن معه. اللهم مهدنا في من هديت فيقولون آمين. وعافنا في من عافيت يقولون آمين. وتولنا في من توليت يقولون آمين. وبارك لنا فيما أعطيت يقولون آمين. وقنا, ب... وقنا شر ما قضيت يقولون امين آمين فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ثناء على الله فالمناسب عند الثناء على الله سبحانه وتعالى أن يسبح المأمون المأموم يقول سبحانه يقول في هذا الموضع سبحانه أو إذا اكتفى بالسماء أيضا له ذلك أو أن يثني على الله عز وجل عند سماعه هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى وأما المسح مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت أو غيره من الأدعية التي يدعو بها المسلم فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فإذا انتهى من الدعاء يخفض يديه دون أن يمسح بهما وجهه لان هذا المسح الوجه بعد الدعاء لم يأتي فيه حديث صحيح ورد فيه حديثين قال عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تقوم بهما حجة لا تقوم بهما حجة أي أنهما غير ثابتين عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله أعلم ومن الغد نبدأ بالكتاب المبارك النافع إن شاء الله كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وسبق الإشارة في لقاء الامس أن الكتاب يوزع مجانا وكل يحرص على أن يستلم نسخته لأن الفائدة أكمل إذا كنت تتابع وبيدك الكتاب فهذا أكمل في تحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد واله وصحبه